يا جارتاب الله في كل حين لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا منت كانت فنون لي ادعى به كانت فنون لي ادعى به واليوم اصبحت ولامن بني اربعه مثل نسور الربض أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين تنازع الخرصان وأشلاهم تنازع الخرسان واشلاءهم فكلهم امسى سريعا تعي تنازع الخرسان واشلاءهم لك حاجه لولا عدها مخافر قول لها عليك بالحسين يا ام البنين تنازع الخرسان واشلاءهم فكلهم أمسى سريعا عن تعين يا ليت شعري اكما اخبروا بان عباسا انقطع اليد يا ليت شعري شعري يا ليت شعري أكمان أخبر بأن عباسا قطيع اليمين ايه ولا عون لياء ما أصد ليهن ولا عون دعتني لا انضمد عندي ولا عون ولا عون ولا عون لا عباس لا جعفر ولا عيون ولا عبد الله كلها قطعت بي ولا عبد الله كلها قطعت يا يا يا يا يا أجرايك أجرايك يا دمعات الجفن يا حال أجرايك أجرايك وحياتك لوني شفت في غصو يا حر عظم المعبود أجرايك بقوجع فرحون على الوطية <تصفيق> بقوجة عفر وعون علي يا يا يا يا يا هلأ يا هلأ وطي يا, يا, يا من دمعش على الأولاد منصاب منصاب منصاب عليهم ماتا من كل وقت منصاب يا, يا تجمر هاشمتا منساب منساب وعبد الله على الغبر رميه وعبد الله على الغبر يا لشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج ثلاث مرات أرفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد